أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie يوحى إليك وإلى الذين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 والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى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 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ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 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَذَلِكَ مَا تَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ من وَيَهْدِي ويهدي مَن من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل لقضي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 Siedemu zarządzaniu, którym jesteśmy w stanie zbliżyć się do tego, co dzieje się w tym momencie. Idziemy do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 يده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة ن له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا اعطي منها وما له في الآخرة من نصير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 شيء يسكن الريح فيظل النار واكد على ظهره ان في ذلك لآيات لكل شكور أو تعال الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثن والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأطاهوا الصلاة وأمرهم شغرى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها Sama jestem przekonana عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ co mówię o tym, co mówię o tym, co mówię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 Są to kluczowe rzeczy, które mówią o tym, co się dzieje w tym momencie. Wiedzą عليك إِلَّا وإنا إذا ذق الإنسان من رحمة من بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور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 قِيمَ إِنَّهُ عَليمُ قَديرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءٍ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ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 124. لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور